الله بفاطر السماوات والأرض جاع الملائكة رسلا ألي أجرحة مثنا وثلاث وربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمه فلا منسك لها وما يمسك فلا مرسل له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 حديث اسامه ابن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابنا لنا يحتضر فاتنا فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يقرئها السلام ويقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده لأجل مسمى فلتصبري ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليكتينها فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجال قام صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وسعد بن عباد ومعاذ بن جبل وزيد ورجال من أصحابه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها ووضع الغلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع كأنها شن ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله وفي لفظ ما هذا البكاء يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يا سعد انها رحمه وانما يرحم الله من عباده الرحماء الحديث هذا الحديث إخوة الكرام فيه جمل من الآداب والمواعظ والأحكام نقف على شيء من تلك الآداب والمواعظ يقول اسامه بن زيد رضي الله عنه وأسانة ورحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة الأجمعين حسامة بن زيد كان من أحب الصحابة هو وأبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له منزلة ثانية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما صرقت امرأة شريفة وخاف أهلها أن تقطع يدها فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يأتوا بأحد الأكارب من الصحابة القريبين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم عند رسول الله ألا تقطع يد المرأة فذهبوا إلى اسامه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في المرأة فقطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه والله لو صرخت فاطمة بنت محمد لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها فرجع اسامه رضي الله عنه اذا اسامه كان من احب الصحابه الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قائدا شجاع جعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته على قياده جيش فيه اكابر الصحابه ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كما الصحيحين قال ابو بكر رضي الله عنه وأرضى جيش اسامه رضي الله عنه يقول رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى فأرسلت ابنته وفي مسند الامام أحمد فأرسلت زينه بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنا لنا وفي روايه النسائي ان ابنتي امامه تحتضر فاتنا او في الاحتضار فاتنا وامامه بنت زينب هي تلك الفتاه التي كانت تركب على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاه فسجد فاطال السجود فرفع احد الصحابه راسه ينظر ما الذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أمامة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي حمله على إطالة السجود وتدبر معي عظم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال هو في صلاة وفي سجود وفي حاله هي أقرب ما يكون العبد من ربه ومع ذلك لما ارتحلته طفلة صغيرة تركها النبي صلى الله عليه وسلم وأطال في سجوده لأجل أن يترك الفتاة تستمتع بركوب على ظهره لما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فراد أن أمرر لأصحابه سبب اطالته في السجود، فقال إن ابني هذا ارتحلني فرادت ولا أتركه جعلني راحلة فراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي امامه بنت زينة التي كانت تحتضر. فأرسلت ابنته إليه الابتنام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هم الأمة يحمل هم دعوة الناس إلى الله عز وجل وقيادة الجيوش وتعليم المسلمين والقضاء ويحمل هم القضاء بين الناس إلى غير ذلك من أمور كثيرة فلما ارسلت ابنته اليه ان ياتيها اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجه جماعه من العلماء سبب اعتذاره بعده وجهات حتى ان البعض ربما يتعجل كيف يترخر النبي صلى الله عليه وسلم عن حضور احتضار او موت ابنه ابنته وهو الذي جمع مكارم الاخلاق صلى الله عليه وسلم فكيف نتأخر عن هذا فأول العلماء ذلك بعده تمويلات منها ان يبين النبي صلى الله عليه وسلم للامه ان الدعوه في مثل هذه ليست على الوجوب انما هي على الاستحباب لا كحال حضور وليمه العرس فانها واجبه كما ذهب الى ذلك جماعه من العلماء حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حضور وليمه ومن كان صائما فليصلي عليه يصلي يعني يدعو حتى من كان صائما فينبغي عليه ان يلبي الحضور وان يصلي يعني يدعو لصاحب العرس بخلاف حضور من كان في حال الاحتضار فانها على الجواز او الاستحباب وليست على الوجوب ولان النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع او هو ناقل التشريع ومبينه فاراد ان يبين الحكم للامه صلى الله عليه وسلم فارسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده لاجل مسمى فلتصبري ولتحتسبي ارسل صلى الله عليه وسلم يواسينته وانظر الى هذا الذكر الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اياه وان نقوله لمن كان في مصيبه بدأ بقوله لله ما اخذ لان المقام يقتضي ذلك لله ما اخذ اي ان ما اخذه الله عز وجل منك هو لله عز وجل فانت وما تملك لله رب العالمين وهو الذي اخلف عليك بالمال فاذا الله عز وعز وجل ما لك فهو لله عز وجل فلا تحزن ولا تبتئس وعليك ان ترضى بقضاء الله عز وجل ان اكرمك الله جل وعلا بولد ثم ان الله جل وعلا اعطى فعليك التي اكرمك اليه فلا تحزن ولا تبتئس وارض بقضاء الله عز وجل واعلم رحمة الله أن قضاء الله خير كله نعم إن قضاء الله عز وجل كله خير ومن رضي فله الرضا وللا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقيه بقضاءه قال صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن امام الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر اللهم اقس لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا وفي لفظ المصيبات الدنيى ومن اليقين اي من الرضا بقضاء الله عز وجل ما تهوي به علينا مصيبات الدنيا ومفهوم ذلك أن من رضى بقضاء الله وسلم أمره لله وعلم ان الامر كله لله فهو الذي اعطى وهو الذي اخذ هو الذي رفع وهو الذي وضع والامر كله بيد الله عز وجل فان رضيت بالقدر خيره وشره رضاك الله عز وجل واحسن اليك وانزل في قلبك ضربا وراحه نفسك ومن سخط وجزع فعليه السخط والجزع فيضل قلبه محترقا ولن يحصل خيرا فلن يعود ما من اخذ منه في الدنيا ولن يعوضه الله جل وعلا خيرا في الاخره ما من نبي صلى الله عليه وسلم على المراه تبكي عند قبر على ابن الله فلما مر على المراه وهي تنوح اما صلى الله عليه وسلم ان تصبر وان تحتسب فاشرقت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في حاله جزع وانهماك في البكاء ولم طر ولم تنظر اليه انما سمعت صوتا من خلفها يغموها ان تصرج فأشارت بيدها إليه وقالت إليك عني إليك عني فإنك لم تصب بمصابي فلما فدأت المرأة وتركها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرت فلما فدأت المرأة قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أشرت إليه بيدك وقلت إليك عني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزعت المرأة وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لم أعرف اصبر خلاص أهرب اصبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصفر عند الصدمة الأولى في شدة الأمر عند الصدمة الأولى إذا أخبرت بمصيبه أصابتك على الفور استجمع نفسك وقوي قلبك بالله عز وجل وقل انا لله إليه راجعون اللهم اكفني في مصيبتي واخلف خيرا منها قال انما السطر عند الصدمه الاولى وقارن بين تلك المراه والحديث الصحيح وبين المراه الاخرى وهي ام سلمة رضي الله عنها حينما فقدت ام سلمة زوجها وكانت تحبه حبا شديدا أول بيت هاجر إلى المدينة أبو سلم رضي الله عنه لما فقدتهم رأته امرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسترجع وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فذل لسانها بها يعني قالت هذا الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم منه. لكنه في نفسها تقول ومن خير من أبي سلم سبحان الله لا ترى أحدا من المسلمين أفضل من أبي سلم فقالت هذا في نفسها ربنا يخلط رغب منه من زوجي وهل هناك خير من أمي سلم أول بيت هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي عارف الحديث لكنها قالته على طول عن المصيبة فبعدها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها يخطبها وهو خير من وضع الصلة بأبي أمي صلى الله عليه وسلم هو خير من جميع بشر انظر كيف اخلقها الله من هو خير من ابي سلمه لانها سلمت امرها لله عز وجل فيا ايها المصاب ويا ايها المبتلى ونحن في زمان عظمت فيه الامور وكثرت فيه المحن وازدادت الضغوط على الناس اكثر وكثير من الناس يشكو فقرا وحاجه وعيله واضرابا الى غير ذلك والحمد لله رب العالمين على اننا في ستر وخير وعافيه من الله عز وجل اصبر رحمك الله وارض بقضاء الله واقبل على الله عز وجل بالدعاء متطرعا فان الله جل وعلا الامر بيده ولا يعظم عليه شيء ولبما ضاقت ثم ضاقت حتى استحكمت حلقاتها فجاء الفرج القريب من الله لكن إياك أن تجفى وإياك أن تصحف وارض بما قدره الله عز وجل لك لله لا أخذ وله ما أعطى ودل عنده لأجل مسمى تقول شيئا من مقدار ربما يرفعك الله اليوم ويضعك غدا لكن اذا رفعك الله عز وجل وانت في حال رفعه ففز لله عز وجل لان الامور تتقلب والدوائر تدور وانذر اليوم في خير وستر وعافيه وقد انت مبتلى وفي شده وضيق فالقوم على حالها ابدا فإن كنت في حال سعه ويسر وستر وعافيه فابذل لله عز وجل لان من فعل هذا فان الله جل وعلا يجزيه عليه والجزاء من جنس العمل فلتصبرين ولا والصبر على المصائب رفعه للدرجات فمن صبر على أقدار الله المؤلمة رفع الله عز وجل له الاجر وضاعف له الحسنات وأقال عنه العصرات وجعلناهم ائمه يهدون بأمرنا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتها يوقنون واعلم كما في حديث ابن عباس في السنن ان النصر مع الصبر فمن صبر ورضي بابتلاءات الله عز وجل اخلفه الله خيرا في الدنيا واعزه الله عز وجل ورفع منزلته في الآخرة وفي الصحيح في صحيح مسلم يبتلى المرء على قدر دينه فان كان في دينه صلابه او صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رخاوه ابتلي على قدر دينه فما يطرح البلاء بالعبد حتى يجعله يمشي على الارض وما عليه خطيب يكفر عن ذنوب السيئات فلما ارسل اليها بذلك صلى الله عليه وسلم ارسلت اليه تقسم عليه ان ياتيها فجبر النبي صلى الله عليه وسلم كسرها وقام صلى الله عليه وسلم ولما قام قال معه اكابر اصحابه وجل من كان معه كما ذكر اسامه رضي الله عنهم كانوا من اكابر وسادات الانصار فقال فقمت معه اسامه وسعد بن عباده ومعاذ بن جبل وجماعه وابي بن كعب وجماعه من الصحابه قال فقاموا معه صلى الله عليه وسلم فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى الغلاء او الى ابنته بعض اهل العلم قال هذا اي إيماء الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو ذاهب إليه ولم يقل لهم شيئا دليل على انه لا يحتاج في مثل هذا الى اسم انت لا ويحلي مريض بعد ما اصحابك طالوا رصي جماعه كله مع, صحابك معك. مع إن انت مطلوب فارغ. فلا اشكال في ذلك بخلاف غيرها من الدعوات قد توجه اليك الدعوه وهذا ايضا من الادب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وحمل الغلام في يده ونفسه تتقطع وكان في النزع يعني في السترار يعني يحدث شهيقا وزفيرا بشده وقوه كانه شن قربة باليه قديمة اذا ضربت عليها احدثت صوتا هكذا صوت صدر الغلام له أزيز كانها شن ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم I ask هذا this الله. and I thank you for all of you. In the name of قال النبي صلى الله عليه وسلم امام فرضت عيناه وبكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء رحمة فقال سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله اي ما هذا البكاء وفي روايه بينت السبب سؤال سعد عند الإيمان النسائي رحمه الله قال سعد ما هذا البكاء ألم تنهى عنه أي أن سعدا رضي الله عنه ظن أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نلاحة ينطبق على دمع العين والبكاء إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية كما ورد في الصحيحين من حديث ابي موسى الأشعري رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحه والنياحه الذي بكاء يتبعه تصخط على امر الله جل وعلا وقضائه ويفعل كذلك مدح حمل الميت يعني ان يقول او ان تقول المرأة التي مات زوجها يا فلان لم نرى مثلك يا خلال يا من كنت تفعل كذا يا من كنت تطعمنا يا من كنت تصفينا يا من كنت يا يا وتعدد محاسنة فهذا من النياحة المنهية عنها وسبب النهي عن ذلك أنه يجدد الحزنة ويجعل البكاء يستمر فنهي النبي صلى الله عليه وسلم واين فيه من المباهات والمفاخرة ما لا ينبغي تلك هي النياحة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وما يدفعها من صور التصخط على امر الله كلطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية فظن سعد بن عبادة سيد الأنصار ظن سعد سيد الأنصار أن هذا من ذلك كنت تنهى عن البكاء والآن تبكي فتعجب سعد فراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمين له المفارقة في الحكمة قال إنها رحمة يا سعد أي أن البكاء الذي لا يصحبه ما ذكرت آنفاً ليس فيه شيء بل هي رحمة يؤشر عليها العبد إذا قاض دمر العين وجلا أو حزنا أو رقه فلا شك أن هذا أمر منتوح لأنه موافق لطبيعة النفس البشرية وقد كان بعض السلف رضوان الله عليهم يحاولون ان يتصدوا لمسألة, لمساله الجزع عند المصائب ويظهرون خلاف ذلك فوقعوا في نقيضه يعني بعض السلف مثلا يخبر إن ابنك قد مات فيضحك ويبتسم ويطعموا من جاءوه بالخبر لا شك ان هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمبالغه في الصخره والحزن والجزع منهي عنه وضده منهي عنه اما ما كان بطبيعه وسجيه النفس البشريه انه اذا اصابك ما يحزن حزنت لكن بغير تصخيط بل برضا لقضاء الله عز وجل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل ابنه وهو يحضر قال ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع ولن على فراقك لمحزون ولا نقول الا ما يرضي ربنا نحسن إلا نقول إلا ما يرضي ربنا ولذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأكمل الأحوال هي حالة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها موافقه لطبيعه النفس البشرية فلما فاضت عيناه بالبكاء وتعجب سعد أخبره أن سبب البكاء رحمة رقة في القلب ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحمن لو تتبعت حال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان مع صغار الصحادة الله عليهم من بر وإحسان وطيئ قلب وخاطر لا رأيت عجباً من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أنس إني أدخل الصلاة وأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي صلاة العبادة فأتجوز في صلاتي من وجد به عليه يريد أن يعجل لأنه يعلم ان امه حزين على بكائه بربي هو وامي صلى الله عليه وسلم وفي الموقف الذي ذكرته في اول خطبتي يطيل في السجود لكون طفله قد ركبت على ظهره وهو في عباده صلى الله عليه وسلم ويداعب صبيا لان طائرا كان يلعب به قد كما في الصحيحين من عدد أنس رضي الله عنه كان يا أخ صغير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه فدخل عليه مرة فراه حسيما فقال أبا عمير ما فعل النغير أقوله نخره أصفرك بالعبناء فجعل يداعبه صلى الله عليه وسلم فهذا كمال يا إخوتي وليس مقصره النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما يمكن أن يجمع في النفس البشريه من كمال فهو أكمل الناس قال إنما يرحم الله من عباده الرحمن وفي لفظ اللاحمون يرحمه بالرحمن من لا يرحم لا يرحم كما في الصحيحين من ابي أبي من لا يرحم لا يرحم لما دخل احد الصحابه على رسول الله وهو يقبل ابنا له الحسن والحسين قال ما هذا يا رسول الله اتقبلون صبيانكم ان لي عشره من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما افعل لرجل قد نزع الله الرحمه من قلبه من لا يرحم لا يرحم فالاحسان للاطفال من, من الرحمه ومن فعل ذلك رحمه الله عز وجل قال اهل العلم وقوله انما الرحمون يرحمهم الرحمن او من لا يرحم لا يرحم انما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ان من كان رحيما بالخلق وجبت له الرحمه من الله ولا ينفي عن غيره ان يرحمه الله هو يعني حسب تحت مشيئه الله لكن الذي يرحم العباد أمرا متحققا ان الله جل وعلا يرحمه والذي لا يرحم العباد فامره الى الله عز وجل ان شاء رحمه وإن شاء البلاء اسال الله جل وعلا ان يرحمنا برحمته اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا عن البلاء صابرا اللهم انزل على بلادنا الخيرات والبركات اللهم انزل على بلادنا الخيرات والبركات يا رب ارفع عنا الالهه والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطل اللهم اجعل مصر امنه مطمئن سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم لا تدع لنا مليم إلا شبين ولا مدين إلا سدد ولا معصرا إلا يستطع عليه ولا مقروب إلا خرج كربا اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم وعاكم